119. خَافَ خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم الرحيم ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 118. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين 119. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مذكير فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن خَيْرٌ وَأَنْتَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْتَ صُو خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْتَ صُو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنْتُمْ تعلمون شهر رمضان الذين لفيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر فلياصم تنشيدا لكم الشهر فلياصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ومن كان مريضا او على سفر فعدته ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد اقْرَبُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ هل يَتجبول وَيؤمِوبلَعََّهُ يعبْسدون هل يتجبول وَؤموبلَعَهُ